فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا موسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم An adu iya ibadah Inni laku Rasul Amib. Wa allah ta'alu ala Allah. Inni ati kum Wa inni تُبْ رَبِّي وَرَبُّكُمْ أَن تَرْجُمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُوا فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع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 وأتينهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن ذا أولئك لا يقولون إنه إلا موتةنا الأولى وما نحن بمن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 والسماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترد إن المتقي في مقام الأمير في جنات وعُيُود يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عيد يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 رَنَّهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ